ثمَّ رَدَّنَّ أَلِكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَّ أَكُمْ بِأَمَالِ مَبْنِينَ وَجَعَلْنَّ أَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ إِنْ أَسَّتُمْ فَلَهَا فَإِذَا أَجَاءَ رَدُّ الْآخِرَةِ الْيَسُورُ بُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَ كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا واجعلنا جهنم للكافرين حصيرا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 ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في علقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر مازرة مزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرِيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِّيَهَا فَفَشَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَا هَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَأْ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا مَصِيرًا من كان يريد العاجل تعجلنا لهم فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعضهم وللآخرة أكبر درجاتهم وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفهم ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وخفظ لهما جناح دل من الرحمة ما قل رب رحمهما كما رب ياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوائل نفورا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 وَأَمَّا تُعَذِّبَنَّ عَنْهُم بِإِثْمٍ مِنْ رَحْمَةٍ مِن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَيَقْعُدَنَّ مَلُومًا إن ربك يبسد الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خضأا كبيرا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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم زنوا بالقصداص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال ضولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مملوء ممدحورا فاصفأكم ربكم بالبنيه واتخذ من الملائ كتينا إنكم لا تقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَئِنْ كَانَ لِلَّهِ وَلَدٌ فَإِنَّهُ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ حَسْبُهُ إِذًا لَّبِئْسَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلِّمَ الذِّكْرُ وَهُوَ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ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 وَجَعَلنا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُصُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُم نَجْمَاءُ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا نضو كيف الله رب لك الأمثال فلله فلا يستطيعون سبيله وقالوا إِذَا كُنَّا عِظاما مَرْفَةً أَإِنَّا لَبَبْعُوْثٍ خَلْقٍ جَدِيدٍ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 يوم يدعون فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بستم إلا قليلاَ وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هي أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِيناً رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَاءَ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَاءَ يُعْذِبُكُمْ وَمَا أرسلناك عليهم وكِلَّا وَرَبُّك أَعْلَم بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَلَّنَا بَعْضُ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَأَتَيْنَا دَوْدَ زَبُوراً وَلِدُعُونَ الَّذينَ سَعَّمْتُم مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْنِكُونَ كَشْفَ الْضَّرْعَانِ كُمَّ لَا تَحْمِلَ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم المسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاباً شديداً كان ذلك في الكتاب مصدورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون واتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاض بالناس وما جعَنَ الرُّؤيَةَ التي أرَيناك إلَّا فِتنَةً للنَّاسِ والشَّجَرَةَ المَلعونةَ في الْقُرآنِ ونُخَمِّفُهمْ فَمَا يَزيدُهمْ إلَّا طُوياً كَبِيراً وإذا قُلْنَا للْمَلائِكَةِ تَسْبُلُ لآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيس قال أسجد لمن خلقت ضينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغثورا وَاسْتَفِزِ الَّذِينَ من اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ مُشَارِكَهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَمَا بِرَبِّكَ ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاهم إلى البر أعرلتم وكان الإنسان كفورا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَهَمِّلْتُمْ أَن يَخْطَفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيورقكم بما كفرتم فيورقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعة.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 فمن أُوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يضلمون فتلا وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِذْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَنَا إِلَيْكَ لِتَفْتِنِي عَلَيْنَا غَيْرَهُمْ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَٰكِن لَّوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ اتَّرَكْتَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّذَاقَنَّكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تجد لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا فَإِنَّكَ أَدُوَّ لِيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ الرُّسُلِ نَّ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا فقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق فزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا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 فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيله ويسألونك عن الروح وللروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهب النبي الذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك ثم لا تجد لك به علينا ونكلا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 فما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مضمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لبمعثون خلقا جديدا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 فكان الإنسان قتورة ولقد آتينا موسى سعائات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فقال له فرعون إني لا يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد يستفزهم من الأرض فأورقناه ومن جميعا وقلنا من معده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء معد الآخرة جئنا بكم لفيفا فبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا منذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثم ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أم ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذَ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْهُ بَلِيٌّ مِنَ الْضُلْ وَلَمْ يَكُلْهُ بَلِيٌّ مِنَ الْضُلْ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عمجا طيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا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 فَاللَّهُ على عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَا هُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَالِ مَالِ بِفُوَّهٍ أَمْدَا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ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 فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتم همما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا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 وتحسبهم أيقاضا وهم رقود فنقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فمعثوا أحدكم ببلقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعترنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين ولبوا على أمنهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم مَا ما يعلمهم إلا قليل فلا تمال فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن للشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا وللله أعلم بما لبث له غير السماوات والأرض أبصر بهم أسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا وَكُلُّمَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لا مبتل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تُليد زينة لحياة الدنيا ولا تضيع من أوفى قلبه عن ذكرنا واتبعه واهو وكان أمره فرضا. وَقُلِ الْحَكْمِ الْرَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُمْمَمْ مَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِالصَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطْ بِهِمْ شُرَاطِكُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغاثُ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ولائك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب من اساور من ذهب ويلبسون ثياباً قطرا من حرير واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما من أخل وجعلنا بينهما زرع كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحامره أنا أكثر منك ما لم أعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة מלإن رددت إلى ربي لا أجدن خيرا منها من قلبه وَلَلَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا أَمِ الَّذِينَ خَلَقَكُمْ مِنَ التُّرَابِ ثُمَّ مِنْ نُضُوفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا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 فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ما غورا فلن تستطيع له طلبا فأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خامية وهي خامية على أعروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاء لله الحفظ وخير توابا وخير معقبا والله رب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن زناه من السماء فاختل طبه نبات الأرض فاختل طبه نبات الأرض فأصبح هشما الرياح وكان الله على كل شيء قَتِدَ الْمَالُ وَالْبَنُ نَزِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَبَاتٌ خَيْرٌ أَمْلَاءٌ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ مَتَرَ الْأَرُّ الْبَارِزَةَ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول هنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه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 ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم منبطا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم ما ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا فما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أم يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا حزبا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 وَرَبُكَ الْوَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُأَخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَدْجَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْلَهُمْ وَعْدُ الَّن يَجْدُونَ مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً وَتَلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَا هُمْ لَمَّا أَضَلَّ مُمْجَّلَنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَعْدَى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 فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ فَآتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَرَجَدَّعَ عَلَاءَ اسَارِهِمَا قَصَصَ فَوَجَدَ مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنَ الْلُّغَةِ غَالًا لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا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 حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرطتها لتولق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تعاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عشرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم سبحان ربك رب عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة سيشتوا